وَلا قَدَ أوسَل النَّامُوسَابِآياتنَ وَسُ القَانِ بِهِ إِلَ فِرعَونَ وَمَلَائِهِ فَتَّبَعُوا أَمرُ فِرعَ وَمَا أَمرُ فِرعونَ بِرُشد يقدم قومه يوم القيامة فأوردوا النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من وَص عَلَك مِن قَ إِمُ وَحَصدَ وَمَا وَلَمنهُم وَلَكِ وَلَمُ عَنفُ فَمَا أَهْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا زَاغُوا غَيْرَ تَبْيِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ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 الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أعطاء غير مجذوذ فلا تقفي مرية مما يعبد هؤلاء وإلا كما يعود آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم ويرما قوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَحْمٍ مَا لَوَّفِيَنَّهُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّ اُبِمَا تَعْمَلُونَ نَبْصِرُ وَلَا تُكْنُوا إِلَى الَّذِينَ عَلِمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فَمَا لَكُمْ مِنْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من وَبِلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجِرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ وَلا مشأَغقكَ ل جَعَلًَاَّ سَعَّْ تَاحيدًا د وَلَا يَذَالونَ مُخَْل فيِي إِلا م الرَّحِمَ رَبك وَذَكَ قَالَ قم وَتََّْ مَنْكَلَِ تُ رَبربكَ ل وَكُلًا نَقُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادًا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعَغَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِنُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ وَيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرُجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْقُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ربك بغافل عن ما تعملون